لَهُ دَاعَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاخِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ إِلَّا كَبَاخِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ غَفَاوًا وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَ مَرَال وللله يسجد من في السماوات والارض طروا وكرا وظلالهم بالغدو والآصال قل الرب السماوات والارض قل لله قل اتخذتم من دونه اولياء لَا نُؤْفِتُ نَفْعَهُ وَلَا ضَرَّا قُل لَّيْسَ سَوَاءُ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنذَرْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَم خَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرٍ لَّا تَحْتَمِلُ الثَّيْرَ جَبَّاً رَاضِيَا وَمِمَّا يُنْقِذُونَ عَلَيْهِ عن زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطن فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكت في الأرض كذلك يضرب الله الأمثاء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 وبئس المهاد